واما الفتحه فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف فاما السكون فيكون علامه للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر واما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. المعربات المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون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 وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولا كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ, وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة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 والمضمر عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله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 وأكرم عمرا ويكرم عمرا والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما ودربت وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربو وضربن. باب المبتدى والخبر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 وهي كان وأمسى وأصبح وأضحا وظل وبات وصار وليس وما زال ومنفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح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 وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت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 الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفض أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه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 إذا أبدى اسم من اسم، إذا أبدى لسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك. قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرسة أردت أن تقول رأيت الفرسة فغلطت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي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 النعت والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل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 وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك باب ظرف الزمان باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساءا وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وغرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك باب الحال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 وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسو وسواء وخال وعد وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمر وإن كان الكلام منفيا تاما من جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد والمستثنى بغير وسوى, وسوى وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخلى وعدى وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع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 باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك باب المخفوضات من الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبوا رب وبمذ ومنذ مثال ذلك خرجت من البيت إلى المسجد وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر بالله نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله اعلم تم بحمد الله